بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن علم القرآن خلط الإنسان علمه البيان التنف والقمر بأسر شجر السدان والسماء ارفعها وارضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقول الظلاث الأسماء والعقل العقل والعنحان فالأي آلاء ربكما تكرفان كان من صلصان كالفخار وخلق تجربان مرج البقر يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آمان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آماء ربكما تتلبان ولهم جواب المنشآت في البحر كالأعلى أَنِي أَنَا ربكما كُمَا كل من مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَظْهَرُ وَجْهُ رَبِّكَ الْجَلَالِ والإكرام فبأي آلاء اللبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو إن شأن فبأي آناء ربك ما فنفرغ لكم أيها الشخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محجر الجن والإلمان có انتم anh من mình السماوات có coi لا aiộ ông بسلطان không là ربكما كالبان يرسلون إليك ما من ونحاس فلا وانت السماء فكانت ورشة كما هم فيقصن بالمراف والأقدام فلأي ربكما تكرمان هذه جهنم التي ال مجرمون يقوقون بينها وبين وَاتَّخَذُواْ أَصْنَامَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ربكما تكذبان فَأَن يُؤْمِنُواْ بِهِ فَلْيُؤْمِنُواْ وَمَا ربكما تكذبان وجل الجنة النجام فبأي آماء رسق ما تكلبان إن قاطرات لم إن شموا قبلهم ولا ما تكذبان الجزاء الأحسان إلا الأحسان behind me